ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قانوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَإ يَعود فَقَد مَ بَتْ سُنَّةُ الأوْوَلين وَقاتِنُهُم حتىَ ل تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ كلُ للَِّ فَإِنْ يَنتَهَ فَإِن اللهَّه بِمَا يَعمَلونَ بَصيل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 واعلموا أن مَا غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 إنه عليم بِذَاتِ الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآَا النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَانِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ ۖ قَالُوا حِسَابُكُمْ عَلَيْنَا رَبَّنَا ۖ كَبِّرْ مَثْوَاكُمْ َدَأْ بآالِفِ رَعَونَ والَّذينَ مِ قَلِهِم كَفَروا بآياتِ اللههِ فَأَخَذَومُ اللهَّهُ بِذُنُوا بِم إِ اللهَّه قوَو شَددُ لَا يقاب ذَلِكَ بِأَ اللهَّهَ لَ يَكُمُ غَجًّا نِعممَةًَ أَنعَمَهاَاعَ قَوْمِ حتىَ يُغَي مَا بأَفُسم. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَوْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَى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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لَا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة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 فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا اللَّهِ بإذن الله والله مع الصابرين